هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصف هبت رياح على الايادي خاطفا على الايادي هبت رياح على الايادي خاطفا الايادي خاطفا وقتلع مع السيول جارفا وقتلع مع اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام منه في سحل وغا اليوم يوم الانتقام منه في سحل وغا اليوم يوم الغضب اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضب اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصو هبت رياح صرصو عاتية تزند غضب عاتية تزند غضب عاتية تزمجرو تحالفت ووسطها عصر المدمر تحالفت ووسطها عصر المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت مشيتنا راضبة فأبرقت وأعدت مشيتنا راضبة فأبرقت وأعدت والأرض تحت الأرجل غلت غلي الملجي فثار بركان والثرا يحصدهم كل من جلي والأرض تحت الأرجل غلت غلي الملجي فثار بركان والثرا يحصدهم كل من جلي ومن دمانا هدرت سيولنا وانحدرت تسحقهم كأنها قنبلة وانفجرت والبحر جاء قد موج البحر من يقصفهم بموته فموجه بلا عدد فهل الغزاة الفجر كالحمل المستنفرة لكنما المطلع قد ودعهم بالمجزرة بلادنا تحررت قيودنا تكسرت أفواهنا صادحة قد هللت وكبرت شمس الكويت أشرقت وفي سمائنا ارتقت ورحقت رايتنا حيث فَأَسْمَنَ ثَغَلْكُوَيْتِ بَعْدَمَا دَاهَمَ لِالصَّغَاشِ